اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والسداد اللهم جنبنا منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتطى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدوال.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 نشرح الليله باذن الله عز وجل في المسائل المتعلقه بالامامه تكلم ان شاء الله عز وجل عن احكام الإمامة اولا من المسائل المتعلقه بالامامه فضل الامامه اختلف العلماء أيهما أفضل الأذان أم الإمام فذهب فريق من العلماء إلى أن الأذان أفضل وقالوا أن الأدلة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين فرض الأذان أدلة صريحة فان النبي صلى الله عليه وسلم نص في غير حديث على فرض المؤذنين وانهم اطول الناس اعناقا يوم القيامه وانه لا يسمع احد من الناس صوت المؤذن الا استغفر له فكلما بلغ صوت المؤذن اكثر واستمع الناس بل والدواء بل والجمادات إلى صوت مؤذن فإن ذلك يكون أعظم لأجله يوم القيامة ولكن بالنسبه الإمامة سابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الإمام ضامن والمؤذن مبتمن اللهم ابشر الائمه واغفر للمؤذنين قالوا حتى هذا النص هو الذي ورد فيه فضل للإمامة فلا شك كما قال أهل العلم أن المؤتمن اعظم أجرد من الضامن المؤتمن ومعنى الضامن أي أنه يطمن من خلفه بمعنى أن من خلف الامام لو سهى مثلاً أو أخطأ في شيء في صلاته فإنه لا يلزمه بسجود السهى طالما هو خلف الإمام يعني واحد سهى الامام ركع فسهوت انت فما استفقت من سهوتك حتى رفع يبقى الامام رفع والدرسين ما ركعتش ماذا تفعل الصحيح انك تستدرك الامام يعني تركع ثم ترفع ثم تدرك الامام طيب هل تسجد سجدتي السنس نقول الامام ضابط. الإمام بيضمن عنك مثل هذا معنى الإمام ضام يعني يضمن اخطاء من خلفه ثم قال صلى الله عليه وسلم والمؤذن مؤتمن مؤتمن يعني مؤتمن عليه على الوقت مؤتمن على الوقت ولذلك ينبغي على المؤذن أن يكون منضبطا في مسألة الوقت أن يكون, يكون مدركا ادراكا جيدا للوقت ثم صلى الله عليه وسلم صلى اللهم ارشد الائمه ارشد موفقهم واغفر للمؤذنين حتى في هذا النص الذي يعتبر هو النص الوحيد الصريح في فضل الامامه بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حرم اجر المؤذن ومن ثم ذهب كثير من العلماء الى تفضيل الاذان على الامامه قالوا أن الإمامة يقوم بها أفاضل الناس ويقوم بها علماؤهم غالباً من الذي يوم الناس من المفترض أن يأم الناس أعلم الناس وافقه الناس كما ورد وكما سنبين أيضاً في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يوم الناس غالبا هم الأفضل غالبا ضاريا يعني هم أفضل الناس فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم الصحابة وفي برهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى كبا أن يعلم الصحابة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الناس أطروق كتاب الله الى غير ذلك من النصوص ثم أفضى ثم الأعلم بالسنة الى غير ذلك فقالوا أن السنة دلت على أن الذي يتقدم للامامه غالبا هو الأفضل والأعلم والأفضل فقالوا أن هذا دليل على فضل الإمامة لكن هذا ليس دليلا على فضلها لكنه دليل على عظم أمرها فهو أمر عظيم فلا ينز هذا الباب إلا من كان مؤهلا ولا يلزم من ذلك أنه أفضل الظاهر اعلم على النصوص الظاهرة تدل على فضل الأذان النصوص في الأذان أظهر واوضح في فضل الأذان على الامامه وإنما فضل الامامه من هذا الذاب الذي ذكرته لكم أن الأفضل والأعلم هو الذي يؤمن الناس هذه المسألة المسألة الثانية من الذي يؤمن الناس؟ كانوا في القراءة سواء علموهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء والافقر هو الاعلم فيقدم الاعلم ذهب فريق من اهل العلم الى ان الافقر والاعلم هو الذي يقدم الصلاه وتاولوا الحكم وتاولوا تلك النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاقر قالوا كان افقر القوم الى ايد اعلمهم يعني وكان يخاطب علماء الصحابه لما يقول امن القوم اقراهم لكتاب الله وهو الاقرا من الصحابه هو الذي يعرف القران ويعلمه فهو لا شك ان هو اعلم تمام فقالوا ان المقصود بالاقرا الاعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب قوما وصفوا بالعلم مش مجرد القراءه الحفظ بس هذا وجه بأن الخطاب وان كان للصحابه فانه يعم سائر الناس فإن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص اليه السبب يعني ممكن للنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابه في مساله معينه يخاطب اقواما معينين لكن الخطاب ده يخصون بس ولا يقول لسائر الأمة؟, الامه هذا اصل مهم جدا أن العبرة بعموم اللفظ اللفظ يعوم لا يقتصر على شخص بعينه ولا على زمان بعينه بل يعم جميع الأفراد وجميع الازمنه فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأقرأ والاعلم لكن الخطاب هي كل من بعده صح؟ من بعده والخطاب يدل بعمومه على أن المقدم هو الأقرأ لاش الخطابكم منكم عشان أنتوا علماء لا الخطاب يا من سيأتي في الأزمة التي بعد ذلك هذا ولا قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث على أن أقرأ القرء وبين وأقرأهم كبيك كما في حديث السنه والليها أقرأ السناس ومع ذلك في ما صلي بالناس فقالت عائشه رضي الله عنها بنت ايه من راجل من نسيه اذا قال لا يسمع الناس بالبكاء قالوا ابا بكر ان يصلي بالناس يعني مع ضعف صوته صلى الله عليه رضي الله عنه ومع أنه قد لا يسمع من خلفه إلا الا ان النبي صلى الله عليه وسلم اصر على قال ان قالوا ابا بكر ان يصلي بالناس فلازموا ال صلى الله عليه وسلم طب إزاي هو طالب أقرأه القبيل وبعد ذلك قال مرؤ أبا بكر أن يصر لي في ده دليل على أنه يقدم الأعلم لأن أبا بكر لا شك أنه أعلم ورفقه من مين لقبيل نجاح والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبيل أقرأ ومع ذلك قال هو أبا بكر أن يصلي لي في ده الدليل الثاني قال للأبوش دليل ورحمة قال الفريق الثاني ما هو الدليل على أن ابي أحفظ من أبي بكر رضي الله عنه فإن أبا بكر رضي الله عنه كان يقرأ القران وكان ينكسر من قراءته ولا دليل يدل على أن ابي أقرأ يعني أحفظ القرآن من أبي بكر رضي الله عنه سمى دمر آخر ذكره الإمام احمد وهو مهم قال الامام احمد انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اشاره لامامه أبي بكر للمسلمين من, من بعده فمن كان اولى الناس بامامتهم في الصلاه في مرضه صلى الله عليه وسلم فلا شك انه اولى بامور دنياه يعني اولى بامور الاخره لا شك انه اولى بامور الدنيا فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر إشارة لإمامته وعلى كل النساء لا يوجد ما يدل على انه بين يحفظ أكثر من أبي بكر رضي الله عنه فقد كان مشهورا رضي الله عنه بقراءته وصلاته بالقرآن لكن عندنا نص صريح جدا يدل على أباه وقته من عند النبي صلى الله عليه وسلم كذاب على فتح مكة من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلوا صلاة كذا وقت أو حين كذا وكذا وصلت كذا حين كذا وكذا ثم قال وليومكم أقرؤكم وليومكم أقرؤكم وفي نص أكسفكم قرآن فصل خاص أكسفكم إيه قر يحفظكم من الكتاب يبا هي لما قالوا من لفظ الأخرى يحتمل الأحفظ ويحتمل الأخرى قلنا ورد نص الآخر صريحاً قال أكثركم قرانا وورد ايضا في حديث أبي مسعود الأنصاري لا يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأم إذا قال فكنت أكثرهم حفظا لكتاب الله فقد كنت أتلقى الرتبان ربان كانوا بيقوم بالمكة يمر عليهم وكان هو صبي صبيح عمره خمسة ست أو سبع سنين إذن خبيل وقف صبي عمره ست أو سبع سنين إلا لمزيئة قد تميز بها احفظهم لكتاب الله عز وجل لا شك أنه لن يكون الوفق صح ست ست سبع سنين إدراكه مش هو الادراك التام تمام و... وابوه هو الذي ذهب مع جماعه من القوم للنبي صلى الله عليه وسلم فتعلموا من رسول الله فهم افقر, فهم أفقر. ومع ذلك قال فكنت اكثرهم قرانا فقدموني إلى آخر الحال إذن الصحيح في هذه المسألة أن الذي يقدم للامامه هو أكثر القوم حفظا لكتاب الله بس في طرف مهمه جدا إذن هو قال الحفظ المهاجر رحمه الله إلا أن لا يكون عالما بما تصح به الصلاة واحد حفظ القرآن لكن ما يعرفش بالشروط والأركان والكلام عنده جهل بشروط الصلاة قالوا هذا لا يقدم بل إن كان غيره أقل منه إفظاً للقرآن لكنه أعلم بما رصح به فالصلاة في فإنه يقدم في هذه الحادث يمكن واحد يحفظ القرآن هو في بدايته لكن ليس سمعني شيء من الفقه ما رصح به إمامته فمثل هذا لا يؤمن الناس لكن لو كان عالماً خلبان بما رصح به الصلاة الشخص يكون افقه في الجمله لكن بما تصح به الصلاه فهو عالم بشروطها واركانها وواجباتها في الصلاه بالشروط والاركان والواجبات يعلم ذلك وهو الاحفظ فان كان خلفه من هو اعلم منه وأفقه منه فانه يقدم الاحفظ حينئذ لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما رتب الحديث قال يا ام اقراهما فإن كانوا في قراءة سوفي أعلمهم بالسنة فدل ذلك على أن المقصود بالأقرى هو الأحفظ يعني جاء بعض الأقرى الأعلم بالسنة وهذا هو الراجع في هذه المسألة قضى الأعلم المسألة التي بعد ذلك شروط الإمامة هناك شروط لا بد أن تتوفر في من تصح إماما اولا الاسلام لا بد أن يكون مسلماً، فلو أن الكافر صلى، فإن صلاته لا تصح، لماذا لا تصح؟ لي، لأن شرط قبول العمل في الإسلام هو الشرط. مع أن الكافر يسأل يوم القيامة عن تلبية الصلاة، شوف يحسب عليها، صلى لا تصح. إزاي؟ قال الله عز وجل ما سلكتم في صلاة قالوا لم لنمضي من المصلين في الاخر قالوا وكنا نكذب بيوم الدين عتلو ايه اطفال صح ومع ذلك عللوا سبب عذابهم في النار انه كانوا تاركين كانوا لمن ترك الصلاه يبقى الكفر يعذب على تركه للصلاة ولو صلى لثب من حتى ياتي بشرطها يا وهو شرط لا اله الله محمد رسول الشرط الثاني العقل لابد أن يكون عقلاً فان كان مجنوناً لو مجنون أو لو عنده جنوم متقطع جنوم متقطع في واحد معدوم ممكن أحياناً فائل ومدرئ وأحياناً يذهب فإن كان في حالة افاقته فإن صلاته مقبوله لكن يضع عليه هذا فإن صلاته لا تقبل المسألة جعلها ونختم البلوغ هل يشترط أن يكون الإمام بالغ اختلف العلماء في ذلك على قولين فمنهم من قال لا بد أن يأمر القوم بالغ يعني فاش الصبي صبي القرب لكن اختلفوا منهم من قال لا يأمر في الفريضة يعني صليش صبي لم يبلغ يصير إماما بالنسبة في الفريضة لكن ممكن إن في ما وقريض في النافلة وفي كل شيء هذا قرد واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه لا يأم صبي محتلم لا يأم صبي محتلم أو بال هذا حديث ضعيف لا يصد وعندنا الدليل الصحيح الصريحة الذي لا إشكال فيه حديث مي من أبنان شوية عامر ابن سلم عامر ابن سلم أبنى قطة الله أبنى كان ستة أو سمع سنين هذا ذلك؟ لا فهذا دليل على جواز إمامة الصبي طب لو في صبي يحفظ القرآن وهناك ما يحفظ القرآن المتساوء من يقدم أشكل الجلدين يقدم حينئذ لكن إمامة الصبي لا تقدم يقدم صلاة الصحية والباطلة صحيحا أن بعض الناس يتحرج في ذلك جبنة يصنروا على أي أياك طيب إذا كان العيد احمر السنه تقول انه يقدم لمن ولا احضر فانه لا شك يقدم ولو كان متساوي في الحفظ مع غيره فقدم للصلاه صلاه صحيحه ولا لا الصلات صحيحه لانهم قد صلوا خلف عمرو بن سلمى هذه بعض الاحكام نكمل باذن الله عز وجل في الاسبوع القادم اطلب لنا هذا استغفر الله وله السلام عليكم